السميع العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين مفهوم الشر كان الكلام في المفاهيم قلنا المفاهيم متعدده أول المفاهيم شنو مفهوم الشرط مفهوم الشرط يعني شنو يعني إذا كانت هناك جملة شرطية فيها شرط وجزاء فيها شرط وجزاء هل لهذه الجملة مفهوم أم ليست لها مفهوم لاحظوا إذا نمت انتقض وضوءك هذه جملة شرطيه إذا أدات شرط نمت فعل وفاعل هو الشرط انتقض وضوءك فعل وفاعل شنو؟ الجزاء المنطوق هو نقض الوضوء بالنوم هذا هو المنطوق يعني ما نطقت به الرواية المفهوم شنو؟ المفهوم يعني ما يفهم مو المنطوق لم تنطق الرواية بذلك وإنما يفهم مدلول الالتزام إذا لم تنام فوضوك شنو صحيح هكذا هذا هو مفهوم الجملة الشرطية مثال آخر إذا تكلمت أثناء الصلاة تبطل صلاتك اذا تكلمت اثناء الصلاه صلاتك شنو باطله يعني شنو يعني اذا لم تتكلم فصلاتك شنو صحيحه اذا لم تتكلم فصلاتك صحيحه هذه هي المفهوم مفهوم الجمله الشرطيه وهي اقوى المفاهيم وهي أقوى المفاهيم اذا مفهوم الشرط هو المفهوم الاول في باب المفاهيم تعريفه يعني تعريف مفهوم الشرط مفهوم الشرط شنو هو هو الجملة الشرطية الجملة الشرطية مثل شنو اذا تكلمت اثناء الصلاة تبطل اذا تكلمت اثناء الصلاة شنو تبطل الدالة يعني هذه الجملة تدل, تدل على شنو على الحكم بالانتفاء. الحكم بالانتفاء يعني نحكم بالانتفاء. انسان انتفاء الحكم. الحكم بالانتفاء هناك انتفاء الحكم. الحكم شنو؟ بطلان هناك في هذا المثال اللي يكون الحكم هو بطلان هناك انسان على الحكم بالانتفاء يعني نحكم بشنو بالانتفاء انتفاء يعني انتفاء الجزاء شنو هو انتفاء الجزاء بطلان الصلاة فنقول منتفن بطلان الصلاة يعني الصلاة صحيحة اذا الحكم بالانتفاء يعني الحكم يعني نحكم عليكم السلام بالانتفاء يعني انتفاء الجزاء والجملة الشرطية فيها شرط وفيها جزاء فنحكم بانتفاء الجزاء الجزاء شنو؟ تابطلو بطلان الصلاة الجزاء متى عند انتفاء الشرط الشرط شنو كان إذا تكلمت عندما ينتفي التكلم يعني لم يتكلم فالجزاء منتف الجزاء شنو كان بطلان الصلاه ينتفي بطلان الصلاه الصلاة صحيحة فاذا شوفوا مو كان مترتب الجزاء على الشر دقوا في هذا التعبير الجزاء كان مترتبا على الشر إذا تكلمت في اثناء الصلاه تبطل اذا ادات الشر الشر شنو التكلم الجزاء شنو بطلان الصلاه بطلان الصلاة اللي هو الجزاء مترتب على الشر يعني عندما يتحقق التكلم الصلاة تكون شنو؟ باطله صحيح يا لأ الجزاء مترتب على الشر دائما هكذا في الجمل الشرطية في الجمل الشرطية الجزاء مترتب على الشر التالي مترتب على المقدم هكذا الجملة الشرطيه مفهومها شنو؟ مفهومها انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. التالي شنو كان؟ تبطله. إيش الجزاء متبطله؟ تابطلو ينتفي. ينتفي يعني شنو؟ يعني لا تقبل الصلاه عند انتفاء الشر الشر شنو كان؟ التكلم. عندما ينتفي التكلم يعني ماكو تكلم ماكو كلام غير الصلاه فالجزاء منتقن يعني فالصلاه صحيحه اذا مفهوم الشاط بمعنى انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط على عكس المنطوق منطوق الشرط شنو وجود الجزاء بوجود الشرط ترتب الجزاء على الشرط وجود التالي بوجود مقدم المفهوم يصير عكس ذلك يصير انتفاء التالي بانتفاء المقدم لاحظوا مفهوم الشر هو الجمله الشرطيه الداله على الحكم بالانتفاء يعني انتفاء الجزاء انتفاء التالي عند انتفاء الشرط اللي هو المقدم عرفتوا شلون على عكس المنطوق المنطوق شنو هو المنطوق الجزاء بوجود المقدم شرح التعريف هذا تعريف مبهم بحاجه الى نوع من التوضيح خصوصا للمبتدئين فلذلك الشيخ عبد الهادي الفضلي اخذ بالشارح يقول يؤنى يعني يقصد يعنى يعني شنو يقصد المعنى يعني شنو المقصود عليتو يعني قصد يُعنى بدلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم فيها عند انتفاء الشرط شنو؟ ماذا نقصد بذلك؟ الجملة الشرطية لها دلالة دلالة الجملة الشرطية يعني تدل الجملة الشرطية على انتفاء الحكم الحكم شنو؟ بطلان الصلاة الحكم هو بطلان الصلاة نفي هذا الحكم ننفي هذا الحكم انتفاء الحكم يعني انتفاء التالي انتفاء الجزاء يعني انتفاء الحكم يعني انتفاء التالي وانتفاء الجزاء فيها فيها يعني في الجملة شرطيه عند انتفاء الشرط الشرط شنو هو المقدم صحيح شنو المقصود بذلك المقصود بذلك ان هذا الحكم معلق ومتوقف على الشرط الحكم شنو هو مطلان الصلاه معلق على الشرط يعني على التكلم معلق عليه يعني شنو يعني منوط به يعني اذا اكو تكلم فالصلاه باطله اذا ماكو ما تكلم فالصلاه شنو صحيحه اذا هو سلام عليكم هو ان الحكم الحكم شنو هو؟ كتبه بطلان الصلاة ان الحكم الحكم شنو في مثالنا بطلان الصلاة الموجودة فيها هذا الحكم الموجود فيها يعني في الجملة الشاطية الموجود فيها يعني شنو في الجملة الشاطية يكون هذا الحكم معلقا احسنتهم ومتوق على معلق ومتوقف على الشر يعني شنو يعني اذا الشرط موجود فالحكم موجود إذا الشرط مفقود فالحكم ايضا مفقود عرفتوا شلون معلق ومتوقفا على الشر وحينما ينتفي الشرط يعني اذا الشرط كان مفقودا ينتفي الحكم ايضا اذا الشرط ما موجود يعني التكلم غير موجود ما تكلم في أثناء الصلاة فالحكم بطلان الصلاه ايضا غير موجود يعني صلاته صحيحه وحينما ينتفي الشرط الشرط شنو هو التكلم ينتفي الحكم اللي هو شنو بطلان الصلاه ايضا يعني كما ان الشرط انتفى الحكم ايضا ينتفي ليش لانه يعني لان الحكم لانه يعني لان الحكم الضمير يجعل الحكم معلق على يعني على شنو الشرط الحكم معلق على الشرط شوفوا البناء مثلا معلق على الأعمدة الخيمة الفصطان معلق على شنو العمود إذا شلنا العمود الخيمة شنو تقع على الأرض صحيح يا لأ الحكم معلق على الشرط إذا الشرط ما موجود فالحكم أيضا غير موجود هذا هو المقصود بمفهوم الشرط الجملة الشرطية لها منطوق منطوق يعني شنو؟ يعني الجزاء موجود عندما يوجد الشرط هذا هو المنطوق ولها مفهوم المفهوم شنو هو؟ الجزاء ينتفي بالتالي ينتفي بانتفاء الشرط بانتفاء المقدم فمثلا حينما يقال إذا تكلمت أثناء الصلاة تبطل يعني تبطل الصلاة هذه جملة شرطية تتركب من أداة الشرط والشرط والجزاء تتركب من أداة الشرط والمقدم والتالي شنو أداة الشرط؟ إذا شنو المقدم؟ تكلمت أثناء الصلاة ما هو التالي؟ تبطل, تبطل هو الحكم الفقيه يريد أن يستنبط الحكم الشرعي هذه الجملة جملة واحدة لكنها تدل على حكمين حكم ببطلان الصلاة عند التكلم وحكم بعدم بطلان الصلاة عند عدم التكلم فالفقيه يفتي بحكمين حكم ببطلان الصلاة وحكم بصحة الصلاة كيف تمكن الفقيه من استنباط هذين الحكمين الحكم الاول بطلان الصلاة استنبطه من المنطوق المفهوم؟ من المفهوم من المنطوق استنبطه من المنطوق يعني ما نطقت به الرواية البطلان عند التكلم في الصلاة هذه دلاله مطابقية المنطوق فافتى ببطلان الصلاة عند التكلم وايضا افتى بصحة الصلاة عند عدل من اين له هذا؟ من المفهوم احسنتم ليش؟ لأن الجملة الشرطية معناها أن الجزاء مترتب على الشرق معلق على الشرق متوقف على الشرق فإذا انتفى الشرق انتفى الجزاء ينتفي الحرق فيفتي الفقيه بصحة الصلاة عند انتفاء الشرق وهو التكلم. لاحظوا فمثلا حينما يقال إذا تكلمت أثناء الصلاة تبطلو تبطلو شنو الحكم والجزاء فإن الحكم في هذا المثال شنو هو بطلان الصلاة هنا هنا يعني في هذا المثال معلق على الشرط معلق على الشرط الشرط شنو التكلم شروط يعني الحكم شروط به يعني بالتكلم الحكم يعني بطنان الصلاة مشروط بالتكلم يعني شنو مشروط بالتكلم فاذا لم يحصل الشر اذا ما حصل الشر يعني لم يقع التكلم لم يصدر كلام من المصلي وهو التكلم اثناء الصلاة وهو اراجع للشرف الشرط هو التكلم اثناء صلاة لا يتحقق الحكم بالبطنان ينتفي الحكم بالبطلاء هذا يسمى بمفهوم الشرط عرفت شنو؟ إذن الجمل الشرطية لها منطوق ولها شنو أيضا؟ مفهومه هل هناك شرط في دلالة مفهوم الشرط؟ شلون افرضوا الأمر كان ظاهرا في الوجوب ويدل على الوجوب لكن بشرط؟ دلالته كانت مشروطة بأن يكون الأمر من العالي إلى الداني وأن لا تكون هناك قرينه أيضا الجملة الشرطية لها دلالة على المفهوم لكن بشار شنو الشر؟ شرط دلالة. شرط الدلالة يعني شرط دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الدلالة يعني دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. يشترط في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط يعني على المفهوم هذا كله بمعنى المفهوم يشترط في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أي شنو هو المفهوم انتفاء الحكم انتفاء الحكم يعني انتفاء التالي عند انتفاء الشرط الشرط شنو هو المقدم يشترط في دلالته ثلاثه امور مترتبه ثلاثه امور مترتبه مترتبه يعني بالتعاقب يعني اولا الشرط الاول ومن بعده ياتي الشرط الثاني ومن بعده ياتي الشرط الثالث وهكذا ثلاثه امور مترتبه يعني واحده تلو الاخرى هي هي يعني هذه الامور الثلاثه اولا دلالة الجملة الشرطية على الملازمة بين الشرط وجوابه يجب ويلزم ان تكون هناك ارتباط ملازمة يعني ارتباط بين الشرط وبين الجواب الجواب يعني شنو التاني لازم يكون هناك ارتباط شوفوا طلعت من البيت وإذا برأ زيت أكو ارتباط بين خروجي من البيت والزيء لا يعني حتى إذا أنا ماشين خارج من البيت الزيت كان موجود في الشارع أما طلعت الشمس والنفث النهار شنو موجود أكو ارتباط بين طلوع الشمس وبين شنو وجود النهار الجملة الشرطية لازم أن تكون هناك ملازمة وارتباط بين الشرط وبين الجزر مثلا في مثالنا إذا تكلمت أثناء الصلاة تبطل أكو ملازمة بين التكلم وبين بطلان الصلاة ملازمة وارتباط ومثلا قضية حدثت مرة واحدة مثل مثلا بين خروجي من البيت وبين وجود زيت في الشارع ما ماكو لازم يعني خروجي من البيت لا هو متوقف على وجود زيت في الشارع ولا وجود زيت في الشارع هو متوقف على خروجي من البيت اما في مثال طلوع الشمس ووجود النهار اكو توقف التالي متوقف على الشارع هذا المثال ايضا اللي ذكرنا اذا تكلمت اثناء الصلاة طلق اكو توقف اكو تلازم بين الجزاء وبين الشار هذا هو الشرط الاول في دلالة المفهوم ان يكون هناك ارتباط بين التالي وبين المقدم شوفوا Marta دلالة الجملة الشرطية يجب ان تدل الجملة الشرطية على الملازمة الملازمة يعني الارتباط الملازمة يعني الارتباط بين الشرط وبين جوابه، جوابه يعني التالي يعني الحكم مو مجرد قضية صدفة صارت وإنما ارتباط لازم يكون وقد مثلنا للقضية اللي هي مجرد صدفة مثلا ثانيا دلالة الجملة الشرطية على تبعية الجواب للشرط وترتبه عليه شوفوا أحيانا أكو ارتباط لكن ماكو تبعية احيانا اكو ارتباط ولم تكن هناك تبعيه يشترط في دلاله الجمله الشرطيه على المفهوم ان تكون هناك تبعيه للجواب للشرط يعني الجواب يكون تابعا للشرط يكون تابع للشرط يعني متوقفا على شوفوا دلاله الجمله الشرطيه على تبعيه الجواب تبعيه الجواب يعني ان يكون الجواب تابعا أن يكون الجواب تابعا ومترتبا ومتوقفا التبعيه يعني التوقف يعني ان يكون تبعا له الجواب يكون تبعا لشنو للشرط الجواب يعني شنو يعني التالي الشرط شنو هو المقدم وترتبه يعني ترتب الجواب على يعني على الشرط أن يكون الجواب مترتبا على الشرط شوفوا إذا تكلمت في أثناء الصلاة تبطله شنو الجواب تبطل اللي هو الحفظ اللي هو التالي هذا مترتب على الشرط مترتب على الشرط يعني لا يوجد إلا بوجود الشرط يعني خلاصه الكلام أن يكون الشرط سببا في الجزاء أن يكون الشرط سبباً في الجواب أعرف شوان؟ أي أن يكون الشرط سبباً في الجواب وفي التالي كي. إذن إذا كان الشرط سبباً للتالي فإذا انتفى السبب انتفى المسبب واضح يعني إذا لم يكن هناك تكلم وكلام فالصلاة لم تكن باطلة من تكون صحيحة هناك شرط اخر يسمى هذا الشرط ان حصار السببيه لاحظوا اذا تكلمت في اثناء الصلاه كبطول شنو السبب التكلم في اثناء الصلاه شنو المسبب بطلان الصلاه صحيح او لا السبب هو الكلام المسبب شنو؟ بطلان الصلاه صحيح زين اذا اني ما تكلمت في اثناء الصلاه صلاتي شنو؟ صلاة صحيح. صلاتي صحيحه بالشرط لا يكون هناك سبب اخر من أنا انا لم اتكلم في اثناء الصلاه ولكن تقه قعد صلاتي شنو؟ صلاة. باطله هي صلاتي باطله, باطلة. ان اكو سبب اخر لترتب الجزاء أنا لم أتكلم في الصلاة ولكن صلاتي أيضا غير صحيحة. ليش لوجود سبب آخر للبطلان إذن المفهوم إنما يكون المفهوم شنو كان نحكمه بعدم وجود الجزاء لعدم وجود الشرط يعني نحكمه بصحة الصلاة لعدم التكلم إذا لم يكن هناك شرط آخر إذا لم يكن هناك سبب آخر لاحظوا دلالة الجملة،, دلالة الجملة الشرطية على انحصار السببية بالشرط للجواب انحصار السببية يعني شنو يعني الشرط هو السبب الوحيد الشرط هو السبب الوحيد فاذا انتفى هذا السبب ينتفي المسبب المسبب شنو هو الجزاء اما اذا كان هناك سبب اخر هذا السبب الاول انتفى لكن وجد السبب الاخر فالشرط لا ينتفي عفوا الجزاء لا ينتفي عرفت شلون التكلم انتفى لكن جاء القهقه في مكان التكلم جاءت القهقه في مكان التكلم هنا بطلان الصلاة تبقى على حالها الجزاء يبقى على حاله عرفت شلون اذا دلاله الجمله الشرطيه على انحصار السببيه للجواب انحصار السببيه بالشرط الشرط شنو هو التكلم الجواب شنو هو بطلان الصلاة لازم يكون السبب منحصر بمعنى انه يعني ان الشئ ليس هناك سبب اخر السبب الاخر شنو هو مثل القعقعه اللي يترتب عليه يعني على هذا السبب الآخر الجواب يترتب عليه يعني يتوقف عليه الجواب طبعا ستشلون يتفرع عليه الجواب إذن السبب يلزم أن يكون سببا منحصرا كم شرط إلى الآن اشترطنا إطلاع الشرط الأول الملازمة بين الشرط والجزاء. الشرط الثاني التبعية الشرط الثالث توقف السببيه وانحصار السببيه الشرط الرابع كما هو في كل ظاهر عدم وجود قرينه على الخلاف الشرط الرابع عدم وجود قرينة ماذا تعمل هذه القرينة تصرف الجملة يعني تبعده عن دلالتها على المفهوم عن دلالة الجملة على المفهوم يعني مفهوم الشرط إذا كانت هناك قرينة هذه القرينة تدل على عدم وجود المفهوم فنحن نتبع القرينة ولا نقول بالمفهوم اذا خلافة الكلام، الجملة الشرطية لها منطوق ولها شنو مفهوم كما أن للفقيه أن يتمسك بالمنطوق له أيضا أن يتمسك بالمفهوم ولكن بشروط أربعة ما هي الشروط الأربعة؟ أولا أن تكون هناك ملازمة أحسن. ثانيا أن تكون هناك ترتب وتبعية وتوقف للجواب على الشر ثالثا أن, تكون أن يكون هناك انحصار في السببية ورابعا عدم وجود قرين على الخلاف هذه من ما يلزم أن يعني يحفظها الإنسان وربما تكون من أسئلة الامتحان أيضاً زين قرآن القاعدة بقي المثال والتطبيق العملي مثاله يعني مثال مفهوم الشر مثال مفهوم الشر فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد منكم الشهر فليصمه آية كريمة في سورة البقرة رقم 105 وزجاد 80 من أداة شرط صحيح يلا ما هو الشر شهد منكم الشهر يعني الذي يشهد منكم الشهر فليصمه فليصومه هذا هو الجزاء والجواب والحكم يعني يجب عليه الصوم من شهد منكم الشئر يعني من كان حاضرا من لم يكن مسافرا شاهدين يعني كان حاضرا يعني لم يكن مسافرا فيه. ما هو المنطوق ما هو المفهوم شنو المنطوق وجوب الصوم لمن كان حاضرا المفهوم حاضر ما كان حاضرا هذا هو المفهوم اللي محاضر يعني اللي مسافر هو وعليه. ما عليه الصوم يعني لم يجب الصوم عليه هذا هو مفهوم لاحظوا منطوق هذه الآية الكريمة منطوق يعني ما نطقت هذه الآية من الحكم من كان حاضرا في شهر الصيام حاضرا يعني في الحضر يعني مو في السفر يجب عليه الصوم صوم عليه شنو واجب هذا هو المنطوق يعني ما نطقت به الآية ومفهومها مفهومها يعني لم تنطق بالآية لكن دلت عليه بالدلالة الالتزاميه من لم يكن حاضرا في شهر الصيام هذا شنو الله نضعه يعني كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم واضح شوفوا جميع الشروط موجودة الشرط الأول ملازمه أكون ملازمة بين الحضور وبين وجود الصوم هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني تبعية الجواب للشرط يعني وجود الصوم تابع لحضور الشخص لأن يكون في الحضار. صحيح؟ والشرط الثالث الحصار السببية والشرط الرابع ماكو ما كارينا على شنو على الخلاف فإذن نحن بإمكاننا أن نستنبط المفهوم ونقول المسافر لا يجب عليه الصوم بهذه الآية الكريمة مع الآية الكريمة ما جبت اسم المسافر يعني لم تصرح بكلمة المسافر ولا بعدم وجوب الصوم بل صرحت بوجوب الصوم للحاضر لمن هو في الحاضر زي. مثال آخر من الروايات الشريفة واللطيف أن الإمام عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه يتمسك بمفهوم قول أمير, أمير المؤمنين عليه السلام مو بالمهاجور لاحظوا سألت أبا عبد الله عليه السلام هو الإمام الصادق صلوات الله عليه السلام. في لسان الروايات أبو عبد الله يعني الإمام الصادق في لسان الخطباء الامام أبو عبد الله من هو الامام الحسين عليه شنو سالت ابو عبد الله عليه السلام في الحسن حسن الحسن في لسان الخطباء الامام ابن المؤمنين ولكن في لسان الروايات الابل الحسن الاول والثاني والثالث وهكذا سالت ابو عبد الله عن الشات تذبح ذبحت الشات فلا تتحرك يعني لم تحرك رجليها ولا يديها ويخرق منها دم كثير عبيض خرج منها دم كثير لكن لم تحرك شيئا من رجلها هل يجوز أكلها فقال عليه السلام لا تأكل لا حرام ليش؟ لأن من شروط الذبيحه أن تحرك إما شيئا من رجلها أو يديها أو تطرف بعينها تحرك يعني عينها كلا يعني أفتل حركة بسيطة بعد الذبح أما أي حركة ما أقولها هذه غير مذكات بالتبكية الشرعية فالإمام أفتأ وقال بالحكم لا تأكل ثم استدل الإمام الصادق استدل برواية عن أمير المؤمنين لكن مو بمنطوقها بمفهومها فقال لا تأكل إن عليا الله وسلامه عليك كان يقول اذا ركضت الرجل يعني تحركت الرجل او طرفت العين ايضا حركه العين تسمى بالطرف فكل يعني كل من الذبيحه هنا جمله شرطيه اذا ذاك شرط ركضت الرجل او طرفت العين شنو الشرط فكل شنو هو الجزاء الحكم شنو معنى الحديث منطق انه حليه الاكل بركض الرجل وطرف العين هذا هو المنطوق المفهوم شنو عدم, عدم الحليه اذا لم تطرف العين ولم تركض الرجل ورضي الله يستر امام الصادق تمسك بهذه الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين تمسك بمفهوم الرواية لمنطق الرواية أحسنتم لأن الإمام فت أفتى بلا تأكل يعني بشنو؟ بحرمة الأكل منطق الرواية فكود حلية الأكل فالتمسك شنو صار بالمفهوم؟ عرفت نور؟ الإمام الصادق يقول كان عليا يقول إذا ركبت الرجل أو طرفت العين فكود. فما طول أنت السائل تقول بأنه ذبحت الشرق ولم تتحرد فلا تأكل ليجل أن مفهوم, مفهوم الشرق يسموه هذا فأيضا يجوز للفقيد أن يستند إلى مفهوم الشرق كما استند إلى مفهوم الشرق مولانا الإمام الصادق صلى الله عليه لا أخطوك منطوق هذه الرواية الشريفة المنطوق عن الدلالة المطابقية يعني ما نطقت به إذا ركضت رجل الشات أو طرفت عين الشات يحل أكلها هذا هو المنطوق ومفهوم هذه الرواية الشريفة شنو إذا لم تركض رجلها يعني لم تتحرك أو تطرف عينها يعني لم تتحرك العين شنو فلا يحل أكل فالاكل شنو يصير من غير حلال هذا هو خلاصة الكلام في مفهوم الشرب. وصلى الله على محمد واله الطاهرين